أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست غتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغم بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني ادغام بغير غنه في اللام ور ثم كررنه والثالث الاقلاب عند الباء ممن بغنه مع الاخفاء والرابع الاخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسه من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذاثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في توقا ضع ظالما أحكام الميم والنون المشددتين وغن مئما ثم نون شددا وسم كل حرف غنة بدا أحكام الميم ساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء ندغم وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند البائي وسمه الشفية للقراء والثاني إدغم بمثلها أتى وسم إدغما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لداوين وفاء تختفي لقربها ولاتحاد فاعري. حكم لام للام الحلان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فالتعرفي قبل أربعة معشرة خذ علمه. من أبغ حجك وخف عقيمه ثنيه ادغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي طب ثم صل رحمن تفزض ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام لول سمها قمرية واللام لخر سمها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقل واتقا في المثلين والمتقاربين والمتجانسين إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين او يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم ان سكن اول كل ف الصغير سميا او حرك الحرفان في كل ف كل كبير وافهم منه بالمثل اقسام المد والمد اصلي وفرعي له وسم اولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جبعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقف على سبب كهمز أو سكون مسجل حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نحيها والكسر قبل اليا وقبل الواو شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها اليا وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا أحكام المد للمد أحكام ثلاثة تدوم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 بدل آمنوا وإيمنا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا أقسام المد اللازم أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصلوا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 يجمعها حروف كم عسل النقص وعين ذو وجهين والطول اخص وما سوى الحرف الثلاث لا الف فمده مدا طبيعيا الف وذاك ايضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الاربع عشر صله سحيرا من قطع كدشتهر